بوك تو ونيش تسعة عشر تسعة عشر في المطبخ في المطبخ توما ران عندك مطبخ جديد أعندك مطبخ جديد؟ تمي آج كي راننا كوتشو؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ تمي كي بيدو تراننا كرو؟ ناكي جيس ستوب هي؟ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ هل أقطع البصل هل أقطع البصل امي هل أقشر البطاطس هل أقشر البطاطس امي কি هل أغسل هل أغسل الخس গ্লাস গুলো কোথায়? اين الاكواب اين الكبايات طاله বাটি গুলো কোথায়? اين الصحون ছুরি, কাটা চামচ কোথায়? اين الملاعق والسكاكين الملاعق والسكاكين তোমার কাছে কি ক্যান ওপেনার আছে عندك فتاحه علب عندك فتاحه علب তোমার কাছে কি বটল ওপেনার আছে عندك قناني عندك فتاحه قناني তোমার কাছে কি কর্ক স্ক্রু আছে مفتاح للفلين عندك مفتاح للفلين؟ توميكي اي باشوني سوپ رننا كورتشو؟ اتطبخ في هذا القدر؟ اتطبخ الشوربه في هذا القدر؟ توميكي اي تاواي ماچ باجي كورتشو؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ اتقلي السمك في هذه المقلاة؟ তুমি কি এই গ্রিলে সবজি গ্রিল করছো আমি টেবিলে খাবার দিবাহ এখানে ছুরি <تصفيق> هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق এখানে <تصفيق> هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل